وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي قُرْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا 117. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون 118. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون 119. وهو الذي يحييون 112. وله اختلاف الليل والنهار 113. أفلا تعسلون 114. بل قالوا مثل ما قال الأولون 115. قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن 119. فيها إن كنتم تعلمون 110. سيقولون لله قل أفلا تذكرون 111. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتكون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 تَّ غَذَ اللهَّهُ مِلَدِ وَمَا كانََ مَعَهُ مِن إلَ إِذًا لذَهَبَ قُلُّ إلَهِ بِمَا خَلَقَ وَلَ عَلَ بَعضُهُ مَا ل بَعْض تُذَبحَانَ اللهَّهِ عََّا عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ قُل رَّبِّ إِنَّمَا تُؤْلِيَ أَنِّي مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَىٰنَا أَن نُذِيقَهُم كَمَا 129. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون 120. وقل رب أعوذ بك من همذات الشياطين 121. وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى احدهم الموت قال رب ارجعون لعلني اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمه هو قائلها ومن وراءهم برزخ الى يوم يبعثون فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا آنَ ثَبَتَ بَيْنَهُم يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ <تصفيق> فَمَن ثَقُلَت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ 117. خسروا أنفسهم في جهنم خالدون 118. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون 119. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها 119. رَبَّنَا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين 110. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون 111. قال اخسأوا فيها ولا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 فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون <تصفيق> إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون <تصفيق> قال كم لبثت ثم في الارض عدد سنين قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسال العادين قال الا لبستم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون